أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أن لَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ, يريدون أَنْ يَتَّخَذُوكَ إِلَٰهًا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن قَضَى أَمْرُ أَنْ يَكْفُرَ بِهِ وَيُرِيدَ الشَّيْطَانُ وَإِذَا قِيلَ لَنُجْمَعَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَنصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم هم جاءوك يحلفون في الله إن غدا إلا إحسان وتوافق أولى أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظوهم عنهم وقل لهم في صدق الله العظيم